عيسى عليه السلام ورفعه الى السماء ويعني اجمالا منتهى اليه عيسى لأنها هذه نقطه فصل بين المسلمين وبين المسيحيين بل هي كما لاحظنا موضع خلاف حتى بين المسلمين ومفسريهم ورواتهم هل رفع أولا هل ما معنى الوفاة المذكورة في القرآن الكريم إلا كان عيسى حسب الآية الكريمة وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم فما معنى يعني الإشارة إلى أن الله متوفيه ورافعه إليه فهنا اختلفت الآراء وكان هنالك رأي يرى أن الرفع هو للروح والجسد ورأي آخر يرى أن الرفع هو للروح ثم أن هذا الرفع منهم من يرى أنه رفع مكانة ودرجة لا بمعنى رفع رفع للجسد ولعل بعض الآراء ترجح الرأي الاول اليوم نتكلم عن موقف المسيحية أو عن المسيحية في نظر المسلمين ما هو موقف المسلمين من المسيح ومن بعض العقائد المسيحية؟ ابتداء نشير إلى أن القرآن الكريم والإسلام الدين السماوي الخاتم قد وضع المسيح عليه السلام وأمه مريم في منزلة رفيعة وأجله إجلالا كبيرا تجلى ذلك وأنصفه إنصافا كبيرا أيضا هذا الأمر تجلى منذ صدر البعثة حينما لا بأس أن نشير إلى هذه الواقعه التاريخية الهامة التي تبين موقف المسلمين من المسيح والمسيحية هذا الموقف هذه القصة أو الواقعة التاريخية هي واقعة هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة فحينما اشتد الضغط على المسلمين واستبد طوائف قريش وكفارها وساموا المسلمين سوء العذاب أمر رسول الله صلوات الله عليه وآله أمر المسلمين أن يهاجروا لينجو بدينهم بأنفسهم وبدينهم إلى النجاشي. ملك الحبش وقد توسم فيه إمارات الصلاح وفعلا النجاشي حينما شرحوا له قصتهم شملهم بعطفه وبعنايته وبحمايته أيضا عز ذلك على كفار قريش كيف استطاع هؤلاء أن ينجوا منهم وأن يخلصوا من عذابهم فأرسلوا لهم الداهية عمر بن العاص ليحاول أن يشاغب عليهم أو يوقع بهم لدى ملك الاحباش فجاء عمر بن العاص وقابل النجاشي وقال لهم إن هؤلاء يقولون في مريم وعيسى أقوالا عظيمة أو مشينة يقصد مشينة وصار يفتري عليهم فبعث النجاشي إلى زعيم المهاجرين في وقتها أو إلى من يمثلهم وكان يومها جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار شهيد مؤته وتعلمون أنه سمي بالطيار بعد أن قطعت أوصاله فكان إذا قطعوا يمينه حمل الراية في شماله كان قائد الجيش في أو في المواجهات الأولى مع الروم، وتمت هذه في مؤته، وقبره معروف الآن مع قبور الصحاب الذين استشهدوا معه عبد الله بن الرواحة. التقع في جنوب الأردن، فسماه رسول الله صلوات الله عليه وآله قال إن جعفرًا يطير بجناحين في الجنة فسمي بجعفر الطيار فجاء جعفر واستفسر منه الملك جعفر بن أبي طالب استفسر منه النجاشي عن صحة أطوال هذا الرجل فما كان منه كما تروي كتب التاريخ إلا أن قال له نحن نضع مريم وابنها عيسى في منزلة رفيعة ونجلها ونحترمها ونحترم عفتها وطهارتها ونعلم أن عيسى هو كلمة الله وروحه وتلع عليه صورة مريم فلما سمعها النجاشي يروي بن هشام بكى حتى خضلت لحيته وبكى أساقفته وقال قولته, قولته الشهيرة إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة يخرج من مشكات واحدة وبهذا فشلت محاولة عمرو بن العاص للإيقاع بالمسلمين الذين هربوا من بطش قريش وهاجروا إلى حيث أن يجدون الأمن والحفاظ على دينهم وأطلق لهم حريتهم وممارسه شعائرهم وصلواتهم النجاش فإذا الإسلام يحترم ويكرم السيدة العذراء مريم ويحترم لها قدسية خاصة وكذلك للمسيح ايضا يعني لا حاجة لأن نقول ونكرر أن, أنهم أن المسلمين يرون أن عيسى نبي مرسل اختاره الله لهداية بني إسرائيل وامده بمعجزات وكعلائمة لصدق دعواه في نبوته لكن لا بأس أن نشير إلى جملة من الأمور التي توضح حقيقة موقف المسلمين من المسيحية ومن المسيح الأمر الأول هنا تلاحظون يرى المسلمون أن المسيحية هي دين توحيد مطلق هي ديانة توحيد وأنها تعترف أن الله وحده هو الإله الخالق المقتدر فالتوحيد المطلق الذي لا تشوبه شائبة هو السمة العامة للأديان السماوية درجة ديانات السماوية على الإيمان بإله واحد فرد أحد اله مقتدر لذلك كان التوحيد هو جوهر الرسالات السماوية وجوهر الديانات وكل شبهات تخرج عن هذا الإطار كل آراء وكل أفكار تخرج عن التوحيد الخالص لا بد أن نمعن النظر فنرى أن هناك شائبة ما وأن هناك شبهة تحريف ما أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة حيث قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إلا إله واحد وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام هذا رسول ثانيا يعتقد ايضا لا بأس أن نشير إلى آية أخرى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم هذا بالنسبة للقرآن ويمكن أن نعزز ذلك بأقوال عيسى في الإنجيل يروي مرقس أحد الكتبة أو أن أحد الكتبة سأل عيسى أية وصية هي أول الكل ومرقس تنسب له أحد الأناجيل أجاب عيسى إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وهذه الوصيه الاولى بعد ذلك يوصي بوصايا اخرى يقول وثانيه مثلها هي ان تحب قريبك كنفسك فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت لان الله واحد وليس اخر سواه هذا في انجيل مرقص لا اله لان الله واحد وليس اخر سواه فمن اين جاءت, جاءت الالوهيه للاقانيم الثلاثه كيف صار المسيح وان الله ثالث ثلاثه يعني فعلا اذا كان هذا القول بالانجيل قول صريح المسيح يساله يروي مرقص حينما يسأله أحد الكتب يقول له كذا أول كل الوصايا الرب إلهنا رب واحد والثاني هو يقول لكتب أن الله واحد وليس آخر سوى حقا ما قلت يا معلم يقول للمسيح فهذا يعني رد بليغ وحقيقة لما يقول الغزالي أبو حامد له كتاب أشرنا له في مطلع في المحاضرات الرد الجميل على من قال بإلوهية عيسى بصريح الإنجيل هذا بصريح الإنجيل إذا كان هنا القول إن الله واحد وليس آخر سواه فكيف يؤله من سواه الآب والابن وروح القدس من أين جاء التفديث وصار عيسى الهًا هذا هذا امر لا بد عقلا ونقلا وتاريخا انه ادخله اناس اخرون دخل من وثنيات الرومان والاغريق إذن هذا بالنسبه الى التوحيد الامر الاخر رساله المسيح هل هي دعوه عالميه للناس كافه ام انها هي لبني اسرائيل بوجه خاص المسلمون يعتقدون ان عيسى ابن مريم هو رسول الى بني اسرائيل خاصه فلم تكن دعوته عامه لجميع البشر هنا نذكر الآية من القرآن الكريم وانالك ما يعززها من الأناجيل. قال تعالى ويعلّمُهُ الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بني إسرائيل ورسولاً إلى من؟ إلى بني إسرائيل يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهي رسالة خاصة هنا أشار الباري القرآن الكريم لا لا يقول قضية ومن دون أساس لها رسولا إلى بني إسرائيل فورد في إنجيل متى لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضال وهذه لها قصة أنه مرة كان مار فيبدو في شمال فلسطين قرب صور حسب ما تروي الرواية الإنجيلية فخرجت عليه هذا في إنجيل متى يقول خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا وإذا امرأة كنعانية خارج من تلك التخوم صرخت قائلة ارحمني يا سيد ابنتي مبنونة جدا فلم يجبها بكلمة فاقتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين تصرفها لأنها تصيح وراءنا لم يكلمها بأي كلمة فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل أضال هذا نص صريح يعني هو هو كان يشفي يشفي أكثر من, من موضوع الجنون الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله مع ذلك حتى كلمة لما يكلمها قالوا له أصرفها على الأقل اتصوح وراء لهذه تلامثته فأجابهم بهذا القول الصريح الذي يدل ويطابق ما جاء في رواية القرآن الكريم ورسولا إلى بني إسرائيل لم أبعث أو لم أرسل إلا إلى خراب بني إسرائيل الضالة وفعلا كان صراخه وكانت دعوته وكانت ثورته دائما على بني إسرائيل ومحاولة هدايتهم وإرجاعهم إلى الطريق القويم، طريق الأنبياء أنبياء بني إسرائيل الذين حرفه وحاد عنه القوم حادوا عن الطريق الصحيح أيضا في أنجيل برنابة وقد أقامني الله نبيا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء هذا من أنجيل برنابة لأجل صحة الضعفاء أقامني الله نبيا على بني إسرائيل فإذن القضية أن هذه الدعوة العالمية دعوة غير صحيحة ومعروف ربما نشير لها انها جاءت من افكار بولس كانت هذه الدعوة الدعوه العلميه العلميه المسيحيه هي فعلا من افكار بولس هو المؤسس الحقيقي للمسيحيه الحاليه وجعلها ديانة عالمية وتبشيرية وما إلى ذلك وإلا حتى يعني هذا بصريح الأناجيل نحن أشرنا إلى ذلك وحتى الكتاب المسيحيون المعاصرون يعترفون بأن عيسى عليه السلام لم يحاول أن يخرج عن أن يكون رسولا إلى بني إسرائيل لم يحاول أن يؤسس كنيسة خاصة تخالف كنائس اليهود ومعابدهم أو فرعا خاص خاص به مغاير لكنائس اليهود وتعاليمهم كان يدعوهم إلى تطهير هذه المعابد تطهير الهيكل أو ما شابه ذلك فلكن الدور الكبير هو الذي قام به بولس ولعلنا نفرد له حديثا خاصا لأنه جوهري وهام ويمثل نقلة في تطور المسيحية من المسيح مسيحية المسيح إلى المسيحية البولوسية أو الرومانية فيما بعد الأمر الخاص الآخر في موقف المسيحي المسلمين من المسيحية أو في تصورهم للمسيحية هو طابع الزهد الزهد هو طابع المسيحية، فيعني في كثير وردت هذه العبارة المشهورة عند السيد المسيح: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك أو من ضربك على أي فأعرض له الآخر أو أدر له خدك الأيسر ومن سلبك الثوب فاعطه الرداء على صور متعددة ف يعني هذا الطرف الذي ساد قصور البابوات وهياكلهم ومعابدهم لا يتسق مع عقائد المسيحية و يقول عيسى يعسر أن يدخل غني ملكوت السماوات وأقول لكم أن مرور جمل في ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني في ملكوت الله في نشرنا إلى هذه المقولة فيما سبق فكان زاهدا كان يريد لا أن يعلم أن يضرب المثل القدوة لأنه رأى, رأى تهافت اليهود وعلى الدنيا وعلى المال وكنزهم الذهب والفضة وبيعهم كل شيء وجعل كل شيء قابلا للتجارة هذا هذا الأمر يعني كان ما أراد أن يحاربه السيد المسيح عليه السلام فضرب مثلا كبيرا في الزهد وايضا في نكران الذات وأراد أن يعني يجعل نموذجا للأخلاق للأخلاق الفاضلة التي لا تبادر الشر بشر بل تبادره بالخير وتقابل الإساءة بالإحسان هذا ما ورد في القرآن الكريم ف يعني لعلك تجعل من نفس الشغير أو من نفس المعتدي تكسبه إلى صفك وتجعل منه إنسانا فاضلا ضرب مثلا هذا في مجال الأخلاق له حديث كبير هذه المقولات التي لم يفهمها المسيحيون حق فهمها بالعكس كان يعني من يتذكر الجيوش التي جيشتها الكنيسة في الاعتداء على الآخرين لو ضربنا مثلا واحدا لها الحروب الصلية التي دامت أكثر من مئتي عام وما فعله المسيحيون بأمر من البابا، حينما دخل هرقل أو أحد لعله شارل مارتل قلب الأسد إلى بيت المقدس شارل ملك شارل و نكب المسلمون احتلوا بيت المقدس نكب المسلمون تلك النكبة الكبيرة قتل سبعون ألف إنسان لجأوا إلى البيت المقدس ما بين أكثرهم من العاجزين نساء وأطفال وشيوخ لا يستطيعون القتال فأرسل له الباب يستفسر رسولا يستفسر عن الأمر ما الحالة ما حالكم؟ قال له إذا أردت وصفا لحالنا وحالهم فأخبرك أن سنابك خيلنا تخوض في بحر دمائهم ف... فيسر الباب بهذه... بهذه الرسالة الموية. سنابك خيلنا تخوض في بحر دمائهم نعم ارتكبوا مذبحة كبيرة فهل هذه, هل هذه ديانة المسيح؟ هل هذا ما أمره به المسيح ويرددونه في الأناجيل من ضربك على خده خدك الأيمن فادر له الأيسر ومن سلبك الثوب فلا تظن عليه بالرداء ناس هم قاعدين وين في أوروبا ودول في أقصى المشرق في المشرق يأتون يعتدون كمان هم يعتدون لا أحد اعتدى عليهم وحتى حينما احتلوا لا لا لا يقف لعدوانهم حد بل يرتكبوا مذبحة يعني لطخة وصمة عار في في جبين دعات المسيحية على مر التاريخ وهذا ال ال الباب أصبح له قدسية يمثل الرب يمثل مملكة الله في الأرض عبر عنها القديس أوغسطين، سانت أوغسطين، the city of God، مملكة الله، قال هناك مملكة إلهية ومملكة بشرية، هذه الكنيسة هي المملكة الإلهية، سبحان الله والعياذ بالله، جل الله أن تكون مملكته أن تكون كهذه، أن يأمر بقتل الناس وأن أن, أن يتلذذ برسالة تقول له أن سنابك خيلنا تخوض في بحر دماء. على هي حال فالمسيحيون للاسف لم يمثلوا لم يلتزموا بنصوص الاناجيل وبنصوص المسيح عليه السلام ايضا المسلمون يرون ان المسيحيه تغيرت النقطة الخامسة اختلفت اختلافا كبيرا بعد المسيح عليه السلام فهي قد بعدت جدا عن الصورة التي أتى بها المسيح ولعل اختفاء الأنجيل الانجيل الحقيقي, أو الأنجيل الحقيقي كان عملا مقصودا المؤتمر اللي عقدوه في آآ أيام آآ الامبراطور قسطنطين في مدينة نيقيا في الأناظول كانت لا سزال هي موطن الامبراطورية الرومانية و يعني أخرقت جميع الأناجيل التي كانت لا تعترف بإلوهية المسيح وأبقوا الأناجيل التي ترى إلوهيته فهذا الأمر لعله كان عمل مقصود مهد للتزوير والتحريف في تعاليم الديانة المسيحية وكان بداية الانهيار لهذه الديانة كالديانة سماوية بعدت كثيرا عن جوهرها الحقيقي من اوضح مظاهر التحريف التي ادانها القرآن الكريم هي فكرة التثليث والقول بالوهية عيسى فهذه يعني نلاحظ أن القرآن الكريم في مواضع عديدة كذب ورفض من يقول بأن الله ثالث ثلاثة أو أن عيسى إله أو أنه ابن الله بالمعنى الإبنية والأبوية التي هي نفسها الموجودة عند البشر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلم يلد كما يتصور المسيحيون أو أن له ولدا الا أيضا لما يعتقد به المسلمون بالمسيح يعني في أمور في المسيحية نلاحظ أنها اختفت أو أخفت منها التفشير بنبوة محمد أو البشارة التي يعني بشّر بها المسيح عليه السلام بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد فهذه بشره واضحة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام هذا في القرآن الكريم لكن المسيحية طبعا الحالية لا تعترف الأناجيل اختفت منها هذه الكلمة لكن هنالك إنجيل اسمه إنجيل برنابا هذا يبدو من الأناجيل التي حاول المسيحيون إخفاءها لكنه يبدو أن نسخة منه قد بقيت لم يستطيعوا أن يحرقوا كل نسخه كل نسخه، فأن بقيت منه نسخة وطبعت منذ بضعة قرون منذ خمس أو ست قرون وترجم إلى العربية ونشره الشيخ رشيد رضا لعله في مطلع هذا القرن فهناك إشارات صريحة في هذا الانجيل الى النبي المصطفى محمد عليه الصلاه والسلام باسمه لعل البعض يرى ان سائر الاناجيل هنالك اشارات لكن سوء الترجمه وانتقال ترجمه الاناجيل من الاراميه الى اليونانيه ثم اعتماد النسخة اليونانية هي الأصل الاغريقيه وترجمتها بعد ذلك إلى اللاتينية هو الذي ضيع هذه بعض الألفاظ أو بعض المصطلحات، إلا أنه بوجه عام أنا يعني هنالك بعض الباحثين المحققين الذين يعني لهم شغف بالدراسات. المقارنة بين اليهودية والمسيحية والإسلام، منهم باحث كبير والدكتور عثمانية الأستاذ السابق في جامعة سويبون نقل لي بعده أنه يمتلك عدة وثائق تشير إلى أن هنالك فرقة من المسيحية الأولى كانت تنتظر النبي محمد. عليه الصلاة والسلام كانوا في بيت المقدس كانت سمى اورشليم وهؤلاء هاجروا إلى إلى أين إلى الحجاز لما علموا أن علاماته أنه سيظهر هناك إلى مكة ولعلهم هم الذين كان يقال عنهم الأحناف ومنهم ورقه بن نوفل هذا هذا الفرض اللي يحط لعل هؤلاء لكن هم قسم منهم هاجروا لأن إذا تذكرون في كتب السير أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الرسالة ونزلت الآية الأولى, الآيات الأولى من جاءه جبريل وأول ما نزل يعني عليه الوحي وذهبت خديجة إلى ورق ابن نوفل تسأله وجاء وسمع الكلام فقال كلاما هاما جدا قال إنه الناموس الذي أنزل على موسى أو عيسى شيء من هذا القبيل يعني هذا نفس الـ الـ كأنهم كانوا ينتظرون هذا النبي وكانت هنالك فرقة تسمى العيسوية هي تنتظر ظهور النبي هذا الأمر أين اكتشف لما ظهرت ما يسمى بمخطوطات البحر الميت تشفت مخطوطات هام مجدا تلقي الضوء على أجزاء مهمة وقضايا مهمة في التوراة وفي الإنجيل وفيها تبشير بنبوة محمد هذه المخطوطات الآن هي موضع دراسة أدري ربما استولت إسرائيل على قسم منها والدول العربية الأردن على قسم منها لكنها موضع دراسة من الباحثين. سما مخطوطات البحر الميت قديمة جدا وتعود إلى عصر السيد المسيح. ف يعني لا نقول ذلك من فراغ أو تقول إلا أن التعتيم الكبير وظهور وجود دولة قوية كدولة الرومانية بإمكانها إخفاء كل شيء. إذا كان هذا يظهر في العصر الحديث دولة ما يعجبها قضية معينة أن تزور في الصحراء. في صحاح أهل السنة ترفع وتحذف وتضيف تظهر طبعات مزورة ومحرفة من الصحة لأن فيها مثلا إشارات لأهل البيت أو لإنصاف لهم أو لإمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام نعم تخفى الطبعات القديمة وتظهر طبعات يحذف منها وما يدري أهل يأتي الباحث البسيط أو فيمشي يمشوها بالسوق كما تحاول جهات استشراقية معينة أو تبشيرية تطبع نسخ من القرآن وتوزعها في أفريقيا ما فيها أي إشارة للمسيحيين أو تكفيرهم أو, مثلاً أو قول عليهم بكلام قاسي تحذف وتضيف حسب ما تريد فهذا ليس مستبعدا أن يكون قد حصل هذا التحريف ورفع اسم النبي الذي ينتظره وتسميته باسمه هذه بعض النقاط التي أشرنا إليها والتي تلخص موقف المسلمين من المسيحية أو موقف الإسلام من المسيحية في بعض الجوانب الاعتقادية وسنكمل محاضراتنا في المره القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته